بسم الله الرحيم রহমানি রহিম এখন নি খো খো এ করবরিয়াল ربك ইউজ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 فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب